بلى الله الصلاة والسلام على رسول الله لقد عشنا طويلا مع سورة النساء أحبناها شهورا وهي تضيء لنا الطريق وتبين لنا السبيل وتعرفنا كيف نسير في حياتنا عرفتنا السلم والحرب وعرفتنا العقيدة والعمل وعلمتنا المناقشة الطويلة مع اهل الكتاب مع اليهود تارة ومع النصارى تارة اخرى وحدثتنا صورة النساء في موضوعها الرئيسي عن الضعفاء فهي تحافظ على حقوق الضعاف من النساء واليتامى والصغار تحافظ على حقوقهم وتدافع عنهم وتذكر بالله واليوم الآخر أن يمثى أموالهم بسوء وهكذا وحبنا هذه السورة ف... فكانت نعم الصحبة ونعم الخير والبركة في ما عرفناه من سورة النفاء واليوم نلتقي بسورة اخرى من سور القرآن بسورة المائدة وهي سورة من السبع الطوال ايضا سورة المائدة حينما نزلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب ناقته العضاء وعض الصحابة اخذ بزمانها فما استطاعت العضاء ان تتحمل بركت بركت العضاء من قوة سورة المائدة ومن أنوارها ومن فيوباتها بركة العباء، وما استطاعت أن تقوى ولا أن تثبت حين نزلت سورة المائدة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركبها وهكذا يحدثنا بعض الصحابة عن نزول سورة المائدة <تصفيق> ورسولنا الكريم يركب هذه الناقة فما استطاعت ان تتحمل ولا ان تثبت <تصفيق> وهي تعتبر من من اواخر ما نزل من صور القرآن وان لم تكن الاخر من اواخر ما نزل من القرآن فلا بد أن يحل حلالها وأن يحرم حرامها، كما ثبت ذلك عن أم مؤمنين عائشة رضي الله عنها. تريد أن تبين أنه لا نسخ فيها لأنها من أواخر ما نزل من القرآن، ونسمع في سورة المائده نداء بعد نداء. للذين امنوا وقد اكثرت من النداءات ولا سيما في, في الربع الاول منها نداء للذين امنوا واذا سمعت نداء يا ايها الذين امنوا فعليك ان تنتبه وان تستقبل خيرا تؤمر به او تستقبل شرا تنهى عنه هكذا يبين لنا ابن مسعود رضي الله عنه وصورة المائدة لها شخصية ولها ملامح غير شخصية صورة النفاء وملامحها فكل صورة من القرآن لها ثمات وعلامات ولها شخصية ومميزات كأنك تلقى أخا لك في الله أو صديقا تحبه وتتمنى لقاءه بما تعرف هذا الأخ وبما تميزه عن غيره بشخصيته بمحياه بثماته وعلاماته مجموعة من الأشياء بتخليني أميز فلان عن فلان عينه وأنفه وأذنه وخداه وشعره وطوله سمات كثيرة تميز لنا هذا عن ذاك بالضبط صور القرآن كل صورة لها شخصيتها ولها ملامحها ومميزاتها فإذا التقيت بهذه السورة فانك تعرفها بشخصياتها وهي شخصية غير السورة الاخرى تختلف عنها في الملامح وتختلف عنها في السمات والعلامات وتختلف عنها في المميزات في الاغراض وفي الموضوعات فنجد سورة النساء كما تحدثنا عنها تدافع عن الضعاف والتقت بنا بعدة مواضيع نجد سورة المائدة تتحدث عن العقيدة وعن العمل وعن الطهارة وعن الصلاة وعن الوضوء والغسل والتيمم وعن العز وإقامته وعن ذكر نعمة الله على المؤمنين تتحدث عن بني إسرائيل وتذكر بعض عقائدهم سواء كان اليهود أو النصارى وتبين أنه له لا لهم وكيف كيف يدعون هذه الميزة ومن أين أتوا بها وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه من أيناء ميزوا أنفسهم وأعطوه هذا الحق تحدثوا عن أهل الكتاب وتلاديهم نداء بعد نداء يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا أن آمنا بالله هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل قل يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تتبعوا اهواء قومك قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن ثواء السبيل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وهكذا كانت نداءات بعد نداءات لاهل الكتاب من اليهود والنصارى وهي تناقشهم وتحاجهم وترد عليهم في مساحات واسعة قد تتسع اكثر من سورة النساء وفي سورة المائدة بعض التشريعات التي تحتاج اليها المجتمع المسلم في اواخر عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا نجد سورة المائدة وهي تربي المجتمع المسلم في عقيدته وتربيه في تشريعاته وتربيه في مناقشته مع اهل الكتاب وهي تطوف بنا هذا التطواف ويكفيها ان تبدأ بامر يحتاجه كل مسلم وقد انصرف المسلمون عنه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا بكل عقد وكل عهد ولا تتخلوا عن عهودكم ولا تنقضوا عقودكم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا وبالله التوفيق يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هكذا تبدأ سورة المائدة بتوجيه المؤمنين إلى أن يوفوا بعقودهم وأن يحافظوا على التزاماتهم فكل التزام تنتزم به فهو عقد يجب ان توفي به وان تحافظ عليه فاي عهد واي وعد واي عقد واي التزام لابد ان توفي به وان لا تخلفه او تخالفه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود <تصفيق> ولقد ترك المسلمون الوفاء بالعقد او الوفاء بالعهد كما اخلفوا الوعد واصبحت هذه الامور غير مهمة في نظرهم على حين ان غيرهم من ليس بمسلمين كثيرا ما يفون بالعقد ولا يخلفون الوعد كثير منهم يلتزم بمواعيده لكن بعض المسلمين يتركون ذلك ولا يوفون به. فالقرآن في أول سورة المائدة يوجههم إلى هذا الأمر ويحثهم عليه أي كلام التزمت به فلابد أن تفي به وأن تحافظ عليه وأن لا تهذر في أمر العقود ليس فيه هذر فلو قلت كلاما فيه ما يفيد العقد وانت تضحك او تهذر اصبح ذلك في علقك وانت ملتزم به يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واول عقد يوفي به ما بيننا وبين الله إن بيننا وبين الله عقدا وعهدا وميثاقا أن نوحده وأن نعبده لا نشرك به شيئا هذا العقد وهذا العهد هذا الالتزام وهذا الميثاق لا بد أن نوفي به حيث أقض الله علينا الميثاق ونحن ما زلنا في ظهور الآباء والأجداد وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألفت بربكم قالوا بلى شهدنا هذا مثاق بل هذا عقد عقدناه مع الله عز وجل لا بد ان يكون على قائمة العقود الملتزم بها والموثق بها لا بد ان يكون هذا العقد بيننا وبين الله علينا ان نؤمن به وان نوحده وان نعبده حق العبادة وان نأخذ كل اوامرنا ونواهينا منه سبحانه لا من غيره وان نوفيه بهذا العقد نذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واسقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا فاي ميثاق اعظم واكرم وافضل واشرف من الميثاق والعهد والعقد الذي بيننا وبين ربنا عز وجل لا بد ان نلتزم به وان نعمل بمقتضاه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فلو قلت لاحد بعني هذا وقال وافقت اصبح عقدا ولو قلت لاحد ازوجك بنتي الصغيرة او ازوج ابنتك الى بنتي وهما صغيران لابد ان توفي به ان هذه الامور امور العقود ليس فيها لعب ولا هذر اوفوا بالعقود ثم تبين نفس الاية حكما اخر من احكام الحلال والحرام في امر الطعام من اول الصورة نعم مما يدل على ان للطعام اثرا في حياة المسلم وان الانسان اذا اكل من حرام فسوف يتوجه الى المعطية وسوف يصرف هذه القوة في الفساد لا بد من الاعتناء بامر الطعام تحل لكم بهيمة الانعام والانعام هي الابل والبقر والغنم والمعز هذه هي الانعام وحلت لنا لكن هناك ما يطلى علينا بعد ذلك مما يحرم هذه الانعام من كونها ميتة من كونها مخلوقة من كونها لم يسمى نذكر في الله عليها كما سيأتي في الآية الثالثة من هذه الصورة مفصلة أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أين يتلى علينا؟ على طول الآية الثالثة فتأتي وتبين ما يتلى علينا مما هو محرم من الأنعام كذلك من الامور المحرمة ان الانسان اذا كان محرما في الحج وانتم على عبواب الحج لا يتحروا الصيد في اثناء الاحرام لا نصطاد بقرا وحشيا ولا نصطاد عطافيا ولا نصطاد حماما ولا نصطاد اي شيء في اثناء الإحرام غير محل الطيد وأنتم حرم حينما يكون الإنسان محرما في الأيام القليلة في أثناء الحج وهو يلبس ثياب الإحرام فيه التزامات لابد أن يقوم بها منها أن الإنسان لا يصح أن يفطاد و إذا أحل من إحرامه لا بأس أن يصطاد وإذا حللتم فصطادوا هذا غير محل الصيد وأنتم حرموا فيه عقوبات كبيرة ومفضلة للذي يقتل الصيد وهو محرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أيضا يجيء تفصيل ذلك في سورة الزائدة ثم تختم الآية إن الله يحكم ما يريد فمن أول آية السورة تبين أن الحكم لله الحكم في العبادات والحكم في التشريع والحكم في حياة الإنسان كلها كل ذلك مرجعه إلى الله عز وجل هذا وبالله التوفيق يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله هذا نداء ثاني من نداءات سورة المائدة لا تحلوا شعائر الله ما يتصل بالحج من الطفا والمروى والحج ونحو ذلك لا تحلوا شعائر الله عليكم ان تلتزموها ولا تفرطوا فيها لقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فالشعائر كثيرا ما تطلق على مناسك الحج او لا تحل شعائر الله حرماته لا تحلوا ما حرم الله فأي شيء حرمه الله يجب أهلكم أن لا تحلوه لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والشهر الحرام ورد ذكره في القرآن في عدة مواضع.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 من ناحية انه يعظم فيها الاجر ويكثر فيها الوذر او الاسم عند ارتكاب المعاصي كذلك حرم الله القتال فيها حرم الله في افتداء القتال لتكون هذه الشهور واحة امان وفرصة سلام ممكن للمتقاتلين ان يتبادلوا فيها وجهات النظر فإذا كان الله سبحانه قد منع القتال في اربعة اشهر يبقى أن ثلث الدهر منع فيه القتال وهي فرصة طيبة لكي يقف القتال ويحاول يحاول كل من الخصمين ان يتفاهم مع الاخر هذا ثبق ثبق به الاسلام لم يستطع العالم المتحضر ان يصل الى هذا فيمنع حوقاتا فيها من القتال والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشهر لا يحل لأحد أن يغيرها ولا أن يبدلها فقد غير العرب الذين يريدون أن يغير بعضهم على بعض غيروا بعض الأشهر وجعلوا حرمة الشهر المحرم اخروه الى صفر فغيروا وبدلوا وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع قال ان الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث منها متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان لانهم كانوا غيروا رجب جعلوه رمضان وجعلوا رمضان رجب وغيروا المحرم صفر وصفر عمله المحرم فنلو صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بين أن آآ آآ الشهور رجعت لحالتها الأصلية، ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، استل تسع عشر شهراً، حدش يزود وخلا تلاتاشر أو زي ما فعل بعض العرب. منها أربعة الحرم ثلاث منها متواليات القعدة والحجة ومحرم، الرابع رجب مدر لان مدر كانت بتحفظ عليه رجب مدر ثم حدده الذي بين جمادة وشعبان هذه الاشهر الاربعة محرم فيها الابتداء بالقتال طبعا اذا احترمه الخصم يعني مش المسلمين يمتنعوا عن القتال ويلي خصمهم عليهم لا اذا احترمه العدو يبقى يقول لهم ان إحنا, احنا لا نقاتل في هذه الاشهر فكل فرصة للهدوء فالقرآن بيبين ان هذه الاشهر لابد ان يحافظ عليها وان تستمر حرمتها وان لا نظلم انفسنا فيها وان نكثر فيها من الطاعات والا نبدا فيها بقتال لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام وفي الآية الاخرى الشهر الحرام بالشهر الحرام وفي الآية الاخرى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه عن القتال في الشهر الحرام ام قتال فيه كبير القتال فيه كبير فالقتال فيه كبيرة من الكبائر وما زالت حرمة الاشهر الحرم مستمرة يوم ان يلتزم المسلمون بالمنهج الاسلامي القويم ويجب ان يفهم العالم ان احنا عندنا اربعة اشهر لا يمكن نبدأ فيها بالقتال وندعو الخصم الى ان لا يقاتل فتكون فرصة من الفرص التي يتمكن فيها المتحاربان ان ان يقدم كل منهما حلا لكي تضع الحرب أو زارها في سورة المائدة تقول يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام هذه كلها توجيهات في سورة بدأت بالوفاء بالعقود ويوم ان يعطي المسلمون افرادا من الناس أمانة ويعقدوا معهم عقدا فاذا اثاؤوا واذا انحرفوا عن هذا العقد فهم خائلون وهم غلون بالعقد وهم غير وافين بالعهد فاذا اناب المسلمون بعض الافراد في اي عمل من الاعمال وجب على هؤلاء ان يلتزموا بما ألزموهم به وأن لا يتجاوزوا حدودهم وأن لا يخرجوا عن ذلك العقد الذي أقدوه معهم وإلا فهو الغدر وهو الخيانة وهو عدم الوفاء بالعقد وهو الخروج عن الالتزام الذي ألزموهم به أي إنسان يوكله المسلمون في عمل؟ لا بد ان يفي والا يخرج عن هذه الوكاله والا يتجاوز حده ويخرج عن العقد والا فهو الغدر والخيانة هذا وبالله التوفيق يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القرائد ولا من البيت الحرام قلنا ان شعائر الله يقصد بها الحج والعمرة والمناسك والطياف والطاعي والحلق كل ذلك يقال له شعائر الله فلا تحلوا شعائر الله لا تتهاونوا في أداء هذه الشعائر وقيل إن كل الحرمات أو المحرمات يقال لها شعائر الله لا تحل ما حرم الله ولا تحل الشهر الحرام وقد بينا ان الشهر الحرام هو المقصود به عن اربعة الاشهر المعروفة في الاسلام والتي عرفت من قديم من ملة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام الاربعة اشهر هي القعدة والحجة ومحرم ورجب واحد فرد وهو رجب والذي اينا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في حجة الوداع الا ان الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات تثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث منها وتواليات ذو الكعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وقلنا ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم الا على ان الزمان قد استبارك هيئته لان الكفار كانوا يغيرون في الاشهر الحرم فكانوا يجعلون المحرم صفرا ذلك لان ثلاثة اشهر يمكثون فيها بدون قتال صعب عليهم ودون ان يغيروا على القبائل الاخرى فاكتفوا بشهرين القعدة والحجة ثم قالوا ان المحرم ننخل حرمته الى صفر. طبو المحرم على المحرم يأتي مكان صفر. وساعات يأتي مكان ربيع تبع الظروف وتبع حربهم للقبائل وكانوا يغيرون رجب الى رمضان يحدثون كل هذا وقد اشار القرآن الى ذلك بقوله تعالى انما النفيء زيادة في الكفر والنفيء هو تأخير حرمة شهر الى شهر اخر النفيء زيادة في الكفر تأخير حرمة شهر من الاشهر الحرم الى شهر اخر زيادة في الكفر لكن الحكم بغير ما انزل الله عددا في حاجة. برضه يبقى يبقى وسلم واللي يحكم بغير ما أنزل الله أي عقول أي أسهام تردت وهبطت حتى جعلت من يحكم بغير ما أنزل الله مسلما لكن تأخر حرمة شهر إلى شهر من أشهر العرب تأخر حرمة المحرم لسفر بإيه يعني اعتبرها القرآن زيادة في الكفر الحكم بغير ما انزل الله هان على الناس حتى قالوا ان اللي يحكم بغير ما انزل الله مسلم ولا يخرج عن الاسلام اولئك المجاملون في الحكام اللي بيقولوا على هذا المجرم الذي يسعى في الارض فسادا والذي يؤلم الدول كلها على المسلمين الرئيس رئيس النظام المصري يقول نحن نبايع القائد ونحن وراء القائد ويزعمون انهم مسلمون المهم ان تأخير حرمة شهر الى شهر اخر يقول القرآن عنه زيادة الكسخ يضل به الذين كفر لكن الحكم بغير ما الله إسلام. وصاحبه مسلم اذا القرآن بين انه لا لا نحل الشهر الحراب وان الاربعة اشهر لابد ان يحافظ عليها في الصمن حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع طبسة لكل شهر عاد الى مكانه فالنبي يقول ألا إن الزمان قد استدار الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض لأن يقول إن حجة علي بكر في سنة تسعة قبل حجة النبي ما كانش في الحجة هو في الحجة بيقول في الحجة كان في القادة بسبب التغيير اللي كان بيعمله العرب في الأشهر. الحرم وفي سائر الأشهر. إذن بيقول ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وذكر الأشهر الحرم. فهنا في سورة المائة تقول: ولا الشهر الحرام تحلون لا يصح أن تحلون بل تحافظوا على إيه تحافظوا على منع القتام فيه. يكون وقت امان ويبقى الحرم وما حوله منطقة سلام يبقى في مكان للسلام وقت للامان هذا اللي سبق به الاسلام قبل ان يعرف قبل ان تعرف الامم المتحدة ويعرف الحياد الايجابي ولا الحياد السلبي ودول زي سويسرا لا يقاتل فيها ولا يعلم فيها حرب لانها على الحياة جعل الاسلام قبل هذا الكلام كله جعل منطقة امان اللي هي منطقة الحرم لا يعتبى فيها على احد بل ولا على الصيد صيد نعم ولا على الصيد ولا على الشجر ولا على اي شيء ما اتحركت فاكد اتحركت حاجة يمكانه لا اعتداء لا على شجر ولا على فرع ولا على ورق ولا على ثمار ولا على طير ولا اخر فالحرم هو منطقة امان والاشهر الحرم وقت سلام استمرار تلت الدهر شوف تنت السنا وتنك السنا وتنك السنا يبقى تنت الدهر كله تنت الدهر كله امان لا يعلم فيه حرب لو لو العالم سقها هذا الامر ولو كان للمسلمين فوض في جلجم الناس الناسها تنت الدهر لا حرب فيه فممكن تنت الدهر يأخذ معاه التوالتين لان ححصل تفاهم. هذه وقت الامان هذه منطقة السلام وواحة الاطمئنان سبق بها الاسلام طبقا بعيدا حيث لا قتال لا في الشهور في الاشهر الحرب وحيث لا اعتداء في منطقة الحرب ولا امين البيت الحرامة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وكان المشرك من ورثه من دين ابراهيم كان يلقى قاتل ابيه وقاتل اخيه في الحرم فلا يروعه ولا يزعجه القاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم تجارة ورضوانا ان يرضو الله باداء مناسك الحج او العمرة لا يصح ابدا ان يعتبى عليهم ولا ان يروع وهكذا سبق الاسلام هذا السبق العظيم حيث علمهم كيف يكون مكان الحياد وكيف توجد مناطق اعتداء فيها مطلقا تتقدمها منطقة الحرم مكة وما حولها لا يعتدى فيها لا على انسان ولا قير ولا بهيمة ولا يصطاد فيها ولا يقطع, يقطع ورقة ولا فرع من شجر ولا شيء من هذا طبق الاسلام حيث جعل منطقة الامان وقت السلام الذي يمكن للناس ان يتفاهموا فيها وان يتبادلوا وجهات النظر وان يوقف اي امر من امور الحرب التي تقلق الناس وتزعجهم فعلينا ان نفهم الناس هذا الامر وأن نبقي على حرمة الأشهر الحرم وليست بمنتوخة كما زعم بعض المفسرين أو نحو ذلك إنما هي باقية ليه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يجب ان يبين للناس هذه الميزة العظيمة التي جعلها الاسلام اربعة اشهر لا حرب فيها ولا قتال لا يبتدئ المسلمون فيها بقتال لكن اذا اعتدي عليهم لابد ان يردوا العدوان حيث لا يتطرث الاعداء باسم الاشهر الحرم ويؤذي المسلمين اذا اعتضي عليهم يلدون العدوان لكن هم لا يبدأون حربا ولا قتالا في هذه الأشهر هذا وبالله التوفيق ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوايا كل هذه المعطوفات من التي يبين القرآن أننا لا يصح أن نفتحلها لا تحل شعائر الله لا تحل مناسك الحد أو لا تحل حرمات الله ولا تحل الشهر الحرام فتبقوا فيه بقتال بل يجب أن تحاصفوا على منع القتال فيه كذلك ولا الهدي ولا القلائد الهدي هي ما كان يهدح في مناسك الحج من زبائح تذبح يوم العيد عندما يتحلل الإنسان من حرامه فلا يطح أن نذبح الهدي في غير الحرم ولا أن نذبحه قبل موعده في يوم العيد ولا الهدية ولا القلائد كانوا يقلدون بعض الأنعام فمن كان ينذر نظرا أن يذبح الله عز وجل في الحرم فكان يضع قلابة يضع علامة على هذه الأنعام لكي تذبح في الحرم فيجب المحافظة عليها وعدم ذبح هذه الأنعام إلا في موعدها فيما نظر وأن يكون في الحرم ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام الذين يقصدون البيت الحرام للتجارة او النسك فالتجارة مباحة للمسلمين ان يتاجروا هناك ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم يريد ان يذهب الى الحج ويريد ان يتاجر حتى يأتي بمصاريف الحج ولا فيما من امريكا أه الحجاز أه تأخذ مصاريف كثيرة فلا بأس ان يفعل ذلك فالاسلام قال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فقالوا ان هذا الفضل هو طلب التجارة فاذا ذهبت الى الحج وتجرت لتغطي التذكرة والمصاريف فلا بأس في هذا ولا أمين قاطدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وردوانا أمر المسلمون أن لا يفدوا أحدا عن المسجد الحرام مسلما كان أو كافرا وكان المشركون يطوفون بالبيت <تصفيق> وكانوا يطوفون عراية حيث يخلعون الثياب الذين التي كانوا يلبسونها ويقولون لا نطوف في ثياب عطينا الله فيها المهم أن المسلمين له أن يروعوا أي أحد يأتي إلى البيت الحرام ثم كان في عام تسع من الهجرة قبل العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت نزلت الآية يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا في الاول كان المسلمون لا يمنعون احدا ولا ينبغي لهم ان يمنعوا اي انسان لا مسلم ولا مشرك ثم جاء النهي عن دخول المشركين الى المسجد الحرام حيث انهم نجث لا يصح ان يقربوه جاءت الاوامر التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب لكي ينادي بها في الحج ان يطوف ان يحج البيت مشرك وان يطوف بالبيت عريان ان يحج العام تسعة ان لا يحج العام مشرك وان يطوف بالبيت عريان فمنع المشركون من ان يطوفوا بالبيت واذا حللتم فاصطادوا اذا كنتم محرمين فامتنعوا من الطيد غير محل الطيد وانتم حرم فاذا ما حللتم من الاحرام فاصطادوا لكن اصطادوا وانتم بعيدون عن منطقة الحرم اما منطقة الحرم ممنوع فيها للطياب وممنوع قطع الأشجار وممنوع أمور أخرى لكي يظل الحرم أو تظل هذه المنطقة منطقة أمان ودار سلام. <تصفيق> ثم تعس الآيات المؤمنين ألا يعتدوا. ومن اعتدى عليهم في منطقة المسجد الحرام لا يصح أن يعتدوا عليهم حتى لو كان مؤتدا عليهم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم ولا يدفعنكم والشنآن البغض لا يدفعنكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام لا يدفعنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم فأي علو وأي ترفع أعظم من هذا اعتدوا علينا وصدونا عن المسجد الحرام ها نعم لكن هذا كله لا يدفعنكم ولا يحملنكم بغضهم على ان تعتدوا فدائما كونوا قوامين بالعجل ولا تعتدوا لان احدا اعتدى عليكم ولا يدفعنكم بغضكم لهؤلاء على ان تعتدوا وهكذا تكون تشريعات الإسلام في رفعتها وعلوها ثم نجد هذا العلو يتمثل في هذا التوجيه هذا الأمر وذلك النهر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان كل أمر فيه بر تدعى إليه لا بد أن تسرع وان تضع يدك مع اخوانك في التعاون عليه سواء كان برا او كان تقوى وهذه او هاتان الكلمتان من الكلمات الجامعة البر والتقوى لو قعدت تتكلم على البر وما فيه من خايف وعلى التقوى وما فيها من عمل صالح ومراقبة لله لأحذف لا الكثير البر والتقوى من الكلمات الجامعة في الإسلام وانظر إلى آية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم تتكلم البر على العقيدة وعلى الإيمان وعلى العمل الصالح والتقوى كلمة جامعة في مراقبة الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى دائما كل امر تدعى فيه للبر لابد ان تسرع اليه نتعاون على البر على تربية يتيم على معاونة مسكين على ايواء اخل في الله على ارملة تحتاج الى مصاريفها بعد موت زوجها او طلاقها هؤلاء نحو ذلك على واحد يحتاج الى تذكر واحد على امر يدعى اليه من بناء مسجد كل انواع البر لا بد ان تسرع اليه وان تتعاون مهما قل تعاونك ومهما قل المال الذي معك لا بد ان تتعاون وان تشعر ان كل باب من ابواب البر اللي تدعى اليه ده لا بد ان تساهم فيه هذا التعاون على البر كذلك التعاون على التقوى تدعى لعباده تاعتكاف لقيام ليل لعمل من اعمال الصالحات لا بد ايضا ان تتعاون فيه الله سبحانه وتعالى حين نهى عن التناجي وعن الكلام في السر لم يسمح الا ان يكون الكلام في السر موضوعه البر او التقوى وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تعشره ولا تعاونوا على الاسم والعدوان اي امر فيه اسم فيه معطية فيه عدوان اعتداء على حق الله او حق الناس لابد ان تبتعد عنه ولا تتعاون فيه أي أمر؟ اي امر يضر المسلمين أي أمر ليس في مصلحتهم فلا تتعاون فيه أبدا ولا تكن مع المجتمعين فيه الواضعين أيديهم في أيدي بعض للتعاون في هذا الأمر ولا تعاونوا على الإسم والعدوان فأي أمر يضر المسلمين فافتهد عنه فإذا اتفقوا على ان يبعدوا الشورى عن المسلمين او يؤخروا امر الانتخابات في المسلمين فلا تتعاون معهم وقل كلمة الحق ولا تجامل احدا هذا من التعاون على الاسم والعدوان ان تسكت وان لا تتكلم وان تترك الامور يعبث بها العابثون. اذا تحدثوا عن الاسم والعدوان وقالوا لا نأتي الى صلاة الفجر او لا يأتي فلان لصلاة الفجر فلا ترضى بهذا وقل قائلا للحق ولا يفرض احد رأيه على المسلمين التعاون على الاسم والعدوان هو الذي اضره بالمسلمين اذا كان انسان يجب او يخاف فليذهب الى بيته وليتأخر عن المسلمين ولا يتولى التضارة للمسلمين ان التعاون على الاسم والعدوان جريمة نقع فيها ونحن لا نشعر وسقوطك على الاسم والعدوان الذي نشروه او تعاونوا عليه يبقى أنت متعاون على الاسم والعدوان وان لم تكن معهم وان لم تدلي بفوتك <تصفيق> مع اصواتهم ان تتعاون على الاسم والعدوان لانك رأيت شرا ولم ترفع فوتك بابعاده عن المسلمين ينبغي ايها الاخوة ان نبتعد عن كل تعاون على الاسم والعدوان واذا من تقص من حقوق المسلمين شيء وفرض أناس أنفسهم على مجتمع أو على مسجد فيجب أن نبعد هذا وأن نرفع صوتنا بالحق ومصيبة المسلمين مصيبة كبرى في مساجدهم فكل من تولى من أمور المسلمين شيئا ظن أنه ورثه عن آبائه وأجداده وأنه متصرف في هذا الأمر حسب ما يشاء لا حسب ما يشاءه الإسلام وما هو خير للمسلمين ينبغي أن نحذر والقرآن يحذرنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب هذا وبالله التوفيق وقرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به هذا هو البيان الذي وعد به القرآن في سورة المائدة في اول آية حينما قال احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم وهذا هو ما يتلى عليكم في الاية الثالثة يبين القرآن ما يطلى عليكم مما هو حرام من الانعام وخلت لكم بهيمة الانعام الا ما يطلى عليكم فيه الحرمة الا ما يطلى عليكم حرمته من الانعام تيجي الاية الثالثة تفصل المحرمات من الانعام حرمت عليكم الميتة الميتة حرام لا يصح الإنسان أن يأكلها وما كان أيضا مشكوكا فيه فلا بد أن يبتعد عنه فزبائح أو ما يباع ما يباع في المحلات هذا مشكوك فيه إن لم يكن متيقناً من حرمته فلا يصح لمسلم أن يأكل أي لحم يباع في السوبر ماركت في المحلات لأنها ميتة ولأنه بالاستقصاء تبين أنهم يصعقون الدجاج بالكهرباء وأنهم يضربون الحيوانات الكبيرة من البقر وغيرها بالرصاص فأصبحت ميتة وقد يسر الله لنا الأمر في هذه البلاد فأصبح اللحم الحلال بين أيدينا لا نحتاج إلى أن نذهب إلى ما هو مشكوك فيه بل متيقن من حرمته وان كان اغلى ثمنا فلا بد ان نذهب اليه الى الحلال مهما كان غالي الثمن حرمت عليكم الميت <تصفيق> والله الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا فانما لا يكون لاعناتنا وتعبنا وإنما يكون لصالحنا ومنفعتنا لكن سواء فهمنا المصطلح والمنفع أو لم نفهمها فلا بد أن ننفذ وأن نطيع ولا يتوقف تنفيذنا لل للشيء على معرفة الحكمة فيه بل يجب أن ننتهي عمّرها الله عنه ولو لم يتبين لنا الحكمة فكيف وقد تبينت وظهر للتقدم العلمي ما يكون من فساد في اكل الميتة وقد حبث فيها الدم وتعفن واصبح يورث الامراض ويجلبها حرمت عليكم الميتة وكذلك الدم في آية أخرى أو دم مسفوحة فالدم من المحرمات لا يصح أن يجمع الدم يؤكل أو يشرب أو يطبخ به أو يفعل به أي شيء وقد أحل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتتين ودمين فقال احل لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالسلق والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال، ولرسول الكريم ان يستثني امورا من القرآن فله الصفة في ذلك اعطاها له الله عز وجل يستثني مما في القرآن فلو كان الأمر ماضيا كان في القرآن لأصبح السمك حراما علينا باعتبار أنه ميتة وكنا نقف بجانب البحر فنجد السمك ونجد الجمبري ونجد سائر ما يخرج من البحر فلا نستطيع ان نقربه وكان الانسان يحزن كثيرا لان السمك اصبح حراما عليه يجد هذا الطعام الطيب فلا يأكل منه فبمقتضى ما في القرآن يصبح السمك حراما فهو ميته لكن فيان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطانا الحل لهذه الميتة للرسول أن يبين وللرسول أن يفصل ما في القرآن وللرسول أن يضيف أحكاما وللرسول أن يستثني من الأحكام العامة وللرسول أن يخصص العام ويقيد المطلق إن هذه من وظيفته صلى الله عليه وسلم ومن السلطات التي منحت له من عند الله عز وجل حيث قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فنته اثنى عشر شهر منها اربعة الحرم ثلاثة